غير الموضوع عليه وللله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 عذاب الخزي في الحياه الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومدعناهم الى حين ولو شاء ربك لامل من في الارض كلهم جميعا اف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 لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا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 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ من يشاء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 من ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله